111. وَمَا وما سواها 112. فألهمها فجورها وتقواها 113. قد أفلح من زكاها إِذِ وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ